ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم تظاهرون منهم أمماتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى كان مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمروا اذكروا نعمة الله عليكم اذكرو الله عليكم إذ جاءتكم جرود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله اخوانونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله, ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَبِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا من قل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم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 لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أمبائكم.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 وكفَ اللهُ المُؤمِنينَ القتالَ وكانَ اللهُ قديرًا عزيزًا وأنزلَ الذين ظَاهرُهم من أهلِ الكتابِ من صيَاصِهم وقذَفَ وقذَفَ في قلوبِهم الرعبَ فرِيقَ تقتُلونَ وتأسرُونَ فرِيقَ وأورثَكم أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضَ لم تطَعُها وكانَ اللهُ على كلِّ شيءٍ قديرًا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 يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يطنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَوْلِ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيباً مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرُ الرُّسُلِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا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 تُرْجِئْ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْمِنْ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما خليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ما الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا فإذا قعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب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 ولا إخوانهن ولا أبنائهن، ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، ولا نسائهن ولا ما منكَعيمان، والتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيداً. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله في الدنيا والآخرة لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤلون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسبو فقد احتملو به تانو وإثم مبينا يا أيها النبي خل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِهِ بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 فَبَيْنَ ان يَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِنْسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا جَهُولًا لْيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا